رقت عيناي شوقاً ولطيبة ذرفت عشقاً فأديت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام البند الحتك تعلق وبغار حراء تالق يبكي يسأل خالق قوم الوحي فاشرق اقرا اقرا يا محمد Baito jetu ki